ونطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق معيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرفها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين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 اِن تَوَلَّوْا فَقُل اَذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاء وَاِن اَدْرِي اَقَرِيبٌ اَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ